Tespihatul Âmîyâi عليهم السلام. Tespih Adam عليه السلام. La ilahe ve. Taqiyu'l waferi tib'aleyhi. İnneka anta tababu rahim. سبحان الرؤوف الرحيم تسبيع إبراهيم عليه السلام سبحان من علا في الهواء سبحان من سلم على نوح في العالمين سبحان من تاب على آدم من خطيئته سبحان من تقدس له ظلمات الليل ويمجد له نور النهار إسماعيل عليه السلام سبحان من هو مطلع بعلمي جوارع القلوب سبحان من لا يخفى عليه خافية في السماوات والأرض سبحان الرؤوف الرحيم تسبح إسحاق عليه السلام سبحان الفرد الوطف سبحان العظيم الأعظم سبحان الله وتعالى دعاء إسحاق عليه السلام اللهم يا كاشف كل هم ويا الفرج كل غم ويا مجيب دعوة مضطر يا رحمن الدنيا والآخرة Varaheym ama Anta abliy ve sayedih ve raja'i Farhamni rahmetem indika Tunini arrahmetin silad Tasbihu ayyub alayhisselam Subhanal janilin jamil Subhanal al-alihil hamil Subhanal wasi'il vanil سبحان الله تعالى سبحان من يكشف الروة تسبيح صالح عليه السلام سبحان الفرد الوطر سبحان العظيم الأعظم سبحان الواحد الأحد الماجد سبحان من هو حفيظ لا يغفل سبحان من هو غني لا يفتقير تسبيح هونوس عليه السلام سبحان القاطع الأكبر سبحان الخالق الباري سبحان القادر المقوت سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله الحق سبحان الله القابض الباسط سبحان النافع سبحان القاطئ الحق تسبيح ياقوب عليه السلام يا رجال المؤمنين لا تقطوا رجائي ويا يا ثمغيثين اغثني يا حبيب الثوابين تب علي تسبيح يوسف عليه السلام سبحان من هو رحيم لا يعجز سبحان من هو عقيب لا يفل سبحان من هو جواب كريم لا يبخل سبحان من هو غني لا يفتاقيس دعاء يوسف عليه السلام الله يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا مأني كل بعيد ويا صاحب كل غريب ويا قريب كل بعيد ويا شاهد كل نجوى ويا شاهد كل نجوى ويا حاطرة كل ملايين ويا غالب كل مغلوب أسألك أن تجعلني من أملي فرجه ومخرجا وأن تقبل عبك في قلبي. حَتَّى لا يَكُونَ لِي ذِكْرُ غَيْرِكَ وَرَجَائِيكَ حَتَّى لا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرُكَ تَسْبِيحٌ يَا عليه عَلِيّ السَّلَمُ سُبْحَانَ مَنْ لا يَدْفَعُ شَيْءٌ قُدْرَتُهُ سُبْحَانَ مَنْ لا يَدْفَعُ شَيْءٌ قُدْرَتُهُ سبحان لا تَبْلُغُ الأَمَانُ شُكْرَهُ سبحان من لا يحيي الممتا تسبح تسبيحه مسعى سبحان من يعتبي اجل مملكته سبحان من علوه دار ففي دلوه عالم وفي شرابه منير وفي سلطانه قوي وفي ملكه عزيز الله ملك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل خيره بين عينيه وشره تحت رجليه اللهم إني في نحوره بك عليه وأعوذ بك بعزتك وقدرتك أن عظيم فوق عرشك من فوق السماء فلا يصف عظمتك أحد من خلقك يا الله سبحان الله ما أعظم شانه لا إله إلا الله سبحان الله ما أعلم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الكريم والحمد لله رب العالمين تسبيح هارو عليه السلام سبحان من هو في كل شأنه له المدح في جميع شأنه من المجد والثناء والعلوم حتى ظهرت على تسبيح العزة سبحان العظيم وبحمد تسبيح عيسى عليه السلام سبحان الباعث الوارث سبحان القائم الدائم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم تسبيع أزرائيل عليه السلام سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء سبحان الحكم العدمي Subh'ana bin Jalal wal-Ikrami La ilaha illa Allah'ul-Azim Aman'tu billahi'l-Azim La ilaha illa Allah'ul-Azim La havle ve la quwwete illa billahi'l-Aleyhi'l-Azim Tasbih Mika'il alaihi s-salam Subuhun قدوس رب الملائكة والروح رب الأرباب سبحان الله العلي العظيم تسبيح محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت وبحمدك اللهم فارج الهم وكاشف الغم نجيب دعوة المنظرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيماً الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ظهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء وعيني من الخيامة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع علي رزقي وحسن خلقي وطيب لي كسبي وأقنعني مما رزقتني ولا تذهب نفسي لا شيء صرفته عني ولا تخرجني من الدنيا حتى ترضى عني برحمتك يا أرهم الرائم دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير عمري آخرة جعل خير اعمال خواتمها وجعل خير ايام يوم القلق يعاون نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغار يا ام مثال المستوحشين يا انيس المتفردين يا ظهير المنقطعين يا مال المقين يا المستضعفين يا جن يا جن الفقراء يا موضع شكوى يا موضع شكوى الغرباء يا متفردا بجناني يا معروفا بالنوال يا كثير الافطال اغثني عند كربتي بحق محمد وآله صلى الله عليه وسلم دعاء حمزة عليه السلام رضي الله عنه اللهم أعصني بحقك وارزقني بفضلك واجعلني من الذين يتبعون أمرك ويحفظون وصيتك يا أرهم الرائم دعاء عليهم كرم الله وجهه رضي الله عنه إلهي طموح الأمان قد جابت إلا لديك وعكوف الهموم قد تعطلت إلا عليك ومذاهب النفوس قد ظلت إلا إليك فأنت الملجوم وإليك المتجرى يا كرم مقصودي فأجود مسؤول أربت إليك بنفسه إنتي أحمان ذنوب فحمنه عن ذهبي كامل جالعادين لا أجد شاف عن إليك إلا معرفتي لأنك أكرم من قصد إليهم ضرور وأمل ما لا وأمل ما لدي راغبون يا من فتقى الويون بمعرفته وأنطق الأنس بحمه أجعل مأمنا به ذلك أن ذلك أن تأذية لا تجعل منه إلى قلبي سبيلا ولا ذنباط على يمني دليلا واختمني خير يا أرحم الراهيم دعاء عليهم كرم الله وكارب الله عنه اللهم يعوذ بك من الشقاق والانفاق وسوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراهيم دعاء أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم يا من نبس العزمة رضا سبحان من تعطف بالمجد وتكرم سبحان من لا ينبغي التسبيع إلا له جل جلال سبحان من أحصى كل شيء عدداً بعلمه وخلقه وقدرته سبحان بالعزة والنعم سبحان بالقدرة والكرم سبحان بالمن اللهم إني يسألك بمعاقد إز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وفي اسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات التي تمت صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد الطيبين الطائرين صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع لي خير الدنيا والآخرة بعد عمر طويل، اللهم أنت العليم، أنت هديتني، فأنت تضيعني، وتسدني، فأنت تموتني وتحميني برحمتك يا. أرهم الرابين لتسبيع زين العابدين عليه السلام رضي الله عنه اللهم إنا نعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغاب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاه الشهوة وملكة الحمية وامتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإثار الباطن على الحق والإصرار على المأثم واستقلال الطاة وأستكثار المعصية ومباهات المقترين والإزراء والإزراء على المقلين وسوء الملاية لمن تهتعينا وترك الشكر لمن استنع العافية عندنا أو نأخذ له متهوقاً أو نرمي مدحوقاً أو ناهم ما, ما ليس لنا بحق أو نخذل مدحوقاً أو ناهم ما ليس لنا بحق أو نقول في العلم بغير علم ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقال الصغيرة وأن يستحوذ علينا الشيطان أو ينكسنا الزمان أو يهتظمنا السلطان ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقهان الكاف ونعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقنين الأكفاء ومن عيشة في شدة وميتة ألا غي عدةٌ ونعود بك من العسرة كبرى والمصيبة العظمة ومن الشقاء العشقاء ومن سوء المآب وحر المال ثواب وحلول العقاب اللهم صل على محمد وقال محمد صلى الله عليه وسلم ve بن كل ذانك برحمتك يا دعاء أبي بكر صديق رضي الله عنه علمه النبي إلياه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بمحمد النبي صلى الله عليه وإبراهيم خليلك وموسى نجيهك وعيسى كلمتك وروحك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزعور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أو حيته، أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو غني أفقرته، أو فقير أعطيته، أو ظالم هديته، وأسألك اسمك الذي أنزلته على موسى عليه السلام، وأسألك اسمك الذي تثبت به أرزاق العباد، واسألك يا الذي وضعته على الليل فاستقرت واسألك يا الذي وضعته على السماوات فاستقلت واسألك يا الذي وضعته على الجبال فأثبت واسألك يا الذي استقل عرشك واسألك باسمك الطاهر المطهر الاحد الصمد المتين العزيز في كتابك من لدنك من الفوز و اسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبأعظمتك وكبريائك وبنور وتك أن ترزقني أن ترزقني القرآن العظيم والعلم وتخلطه بدمي ولحمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وهذا له من قرأه ثم مات جعل الله روحه في الأفق المبي اللهم إنك بدأت الخلق من غير حاجة بك إليهم ثم جعلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا للسعير فأجعلني للناعين ولا تجعلني للسعير إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم وميزتهم قبل أن تخلقهم فأجعلت منهم شقيا وسعيدا غبيا ورشيا فلا تشقيني بمعاصيك اللهم إنك تعلم ما تكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلا حيص لها مما علمت فاجعلني ممن تستعمله لطاعتك اللهم إن أحداً لا يشاء اللهم إن أحداً لا يشاء حتى تشاء فجعل مشيئتك إن شاء ما يقرب إليك اللهم إنك قدرت حركات العبادي فلا يتعرك شيء إلا كما قدرت فاجعل عركاتي في تقواك اللهم إنك خلقت الخير والشر واجعلت لكل واجد منهما عاملا يعمل به فاجعلني من خير القسمين اللهم إنك خلقت الجنة والنار واجعلت لكل واعد منهما أهلا فاجعلني من سكان جنتك اللهم إنك أردت بقوم الطلاب وطيقت به صدورهم واشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي اللهم إنك دبرت الأرور فجعلت مصيرها إليك فأحلي بعد الموت حياة ضيبة وقربني إليك ذلفا اللهم من أصبح وأمسا فقاته ورجاءه غيرك فإنك فقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دعاء عليهم كرم الله وعلم النبي يا من قرأه كفاه لمعونة الدنيا يا عماد من لا عماد له ويا ذخر من لا ذخر له ويا سند من لا سند له ويا حرز الرعفاء ويا كنز الفقراء ويا سمع الدعاء ويا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف المضطرين ويا, ويا عاظنا الرجاء يا منجى الغرق يا من كذن هلك يا يا محسن يا مجمو يا منعو يا مثقي أنت الذي سجد لك سواد الليل وطاو النهار وشعاع الشمس وخفيق الشجر بدبي الماء يا الله يا الله الذي لم يكن قبله قبل ولا بعده بعد له ولا له نهاية ولا حد ولا كف ولا ند وبحرمة اسمك الذي في الآدمين مع نار مغتلى بالكبرياء والعور والعظمة تحقق الحقائق ومبطل الشرك والبوائق وبالاسم الذي تدور به الحياة الدائمة الأزلية التي لا فبت معها ولا فناء وبالروح المقدسة الكريمة وبالسمع الحاطر والبصر النافذ وتاج الوقار وخاتم البروتي توفيق العهد ودال حيوان وصور جمالي يا الله لا شريك له فهذا له من قرأه من الغبور والكرور اللهم إني أسألك يا عالم الأدور الخفية ويا من الأرض بعزته مدعية ويا من الشمس والقمر بدور جلاله مشرقة ويا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية يا مسكنا رعب الخائفين وأهل التقيه يا من حبائج الخلق عنده مقضية يا بل ليس له أبواب منادي ولا صاهم يغشى ولا وزير يؤتى ولا غير رب يدعى ولا يزاد على الإلحاح إلا كرما وجوده صلى الله على محمد وآله وأهضني سؤلي إنك على الشيء قدير دعاء ابن عباس علمه الله إياه في الأنهان من قرأه وعطي ما سأله اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائري ويعلم طمائر الصابتين وإن لك في كل مسألة سمعا خاضرا وإن, وإن لك في كل مسألة سمعا حاضرا وجواباً نتيداً وإن لك في كل صادت علماً ناتقاً محيطاً نواعلك صادقة وإيادهك واصلة ورحمتك واسعة ونعمتك سابغة انظر إليها بنظرتي رحمة يا كريم يا ذا الجهار